اللهم إنا نسألك أن تحقق فيك رجاءنا اللهم إنا نسألك أن تحقق فيك رجاءنا اللهم إنا رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم انا رحمتك اوسع من ذنوبنا وانا رحمتك ارجاع عندنا من اعمالنا اللهم لا تكلنا الى انفسنا اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا أقل من ذلك